أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وَإِذقالَالَ إبَرهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِ نِي بَراءُم مَِّا تَبُدُونَ إِلَّا الذي فَتَرَنِي إِلَّ الذي فَتَرَنِي فَإِنهُ سَيَهْدين وَننجعَلَهَا كَلِمَةَ باقِيَةَ فِي عاقِبِهِ لَعََّهُم يَرجعون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 جَعلنا لمَ يَكفرُرُ بِال الرَّحمنَ لِبيوتِهِمْ سقُفَ مِن ف الظَّةِ وَم آالِجَ عَلَيهَا يَظهَرونَ وَلِبوتِهِم وَلِبُيوتِهِم, ولبيوتهم أَبوَابَ وَصرُررًا عَلَيهَا يَتكئُونَ وَزُخرفَ وَإِن كلُّ ذلكَِكَ لَ مَتَعُ الحياتةِ الدُّنْياء وَل عِندَ رَبِّكَ للِمَُّقين.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 أَمَنَ خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسَاوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ نُجَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ فَاسْتَخَفَّ قَوْمُهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا أَسَفُونَا تَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصُدُّونَ وَقَالُوا أَإِذَا هَتَانَا خَيْرُنَا مِنْهُ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جدلا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُنَا نَعْمَلُ عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُوا هَذَا صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا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 فَاخْتَلَفَ النَّاسُ أَحْزَابًا مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ لِيمٍ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا أَن يَذُوقُوا بَعْضَ الَّذِي ذُوقُوا؟ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين دخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه لأنفس وتنذ لعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون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 وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ نَدْعُو إِلَى عِبَادِ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ وَإِنِّي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 إنهُ كانَان عَِيًام مِنَ المُسْرِفين وَلَقدَِ اختْتَرنَاهُم عَلَاءِ الْ مِن علىى العالمينَ وَآتَينهُم مِنَ لا ياتمَا فيِيهِ بَل أُُّبِين إه أُل إلَ يَقولونَ إهي إِللاا مَوْتَتنَلُ ل وَمَا نَحنُ بِمُ شَرينَفاتُ بِآبائن إِ كُتُم صادقين. هُمْ خَير نَمْ قَوم تُب والذينَ مِن قَبلِهِم أَهْ لككنهُم إنِهُم كَانوا مجرمين وَماَا خَلَقنَ السماواتِ وَرضو وَمَا بَنَهُم لاعبين مَا خَلَقَنَهُ إِللا بِالحَّ وَِ أَكأكثرََهُم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم, ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام لثيم كالمهل تغذي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذقوا إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقامن مين في جنات وعيون يلبسون, يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك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 واختلاف الليل والنهر وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيى به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح, وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون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 ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرايت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا إِلَّا أَن قَالُوا تُبَآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يُعْجِزُهُ حِفْظُهُمْ